الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخلقون سيعون، وإذا قالواهم أو وزنهم يخسرون، ألا أو يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يوم عظيم, يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدعاك ما سج سجد ي كتاب المرصوم كتابهم مرقوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بذ رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كريما كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصان الجحيم ثم إنهم لصان يبود ثم ايقال هذا الذي كنتم تجيدوا تكذبوا وقال لا ان كتابا الابار يا إن كتاب الأبرار في عيني وما أدراك شهدوا المقربون يشهدوا المقربون إن نظرة نعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوب يسقون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس متنافسون ونزاجه من تشنيم ونزاجه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلبوا إلى كِيِّبْ وَإِذَا أُولَٰفُهُمْ إِلَّا أَحْلِمُونَ أُولَٰفُ تَكِينٍ وَإِذَا رَأَوْهُمْ طالوا سيروا عليه الحافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكافرين يضحكون، فاليوم الذي